بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله و ما كسبت دستاكاني بشتشد أبو لهبو رسواب ببيت اشكره يكا هر رسواش دبيتو لناو داتشت مالو دارايو اوشت عليك هنا وفرياي نكوت سيصلانا رن ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل مما سدس لا دخلت النو اا غريتشي بليس دارو هالوهاج نكشي كهمي شهل غريكولا دارو اا هميشه قريسيكي تنراو لپوشي خورمان لقردن يايتي لقيامتي جدا زنديري آسن دكرتك قردني كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيرو تايفا كاني کوكردوا و پيامي خداي پير راقاندن ابو لحبو تي دست بشче بو او اعمد کوكردوتوا ايطر ام سورته هات اخواروا كهيرشيكي بردواما بو سر ابو لهب هاو سركيو اواني لوانده صند